كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت فأونأ جوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور لتبتلوا في أموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باباً